بسم الله الرحمن الرحيم عم ا يتساءلون عن ا ل ن ب أ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أ ل م نجعل ا ل أ ر ض مهادا والجبال أ و ت ا د ا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا و إن الفافا ي م الفصل كان ميقاتا ي و م ينفخ في ا ل ص و ر ف ت ا ت وفتحت و أفواجا ن ا ل س م ا ا ء ف ك ن ت ب و ا ب و س ي د ت ا ل ج ب ا ل فكانت سرابا إن ج ه ن م ك ا ن ت مرصادا ل ل ط ا غ ي ن مآبا ل ا ب ث ي ن ف ي ه ا أحقابا لا يذرون ي و ق و ن ف ي ه ا بردا و ل ا ش ر ا ب إ ل ا حميما و غ س ا ق ي للعلوم ك ا ن و ا ل ا يرجون ح س ا ب ا وكذبوا ب م ي ا ت ن ا ك ذ ا ب ا و ك ل شيء ي ن ن ح ص ا ه ك ت الحسنى ب ا فذوقوا ف ن نزيد إلا ع ذ ا ب إن ل ل م ت ق ي ن م ف ا ز حدائق ب ا س ي و ل ع ل و ك م الاسلاميه ي س ع و ن ف اسماء ل الله الحسنى جزاء من ربك ع ط رب ا ل س م ا و ا ت و ا وما ل أ ر ض ب ي ن ه م ا ا ل ر ح م ن ل ا ي م ل ك و ن منه خطابا ي و م يقوم ا ل ر و ح و ا ل م ل ا ئ ك ة صفا ل ا ي ت ك ل م و ن ل ا ي ت ك ل م و ن من ذن إلا ل ه ا ل ر ح م ن و ق ا ل ص و ا ب ا ذ ل ك ا ل ي و م ا ل ح ق ف م ن شاء اتخذ إ ل ى ربه مآبا إنا موسوعه م النابلسي م ر ق د للعلوم الاسلاميه ك ف